وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضا على الملائكه قم عرضا على الملائكه فقال ان دعوني باسماءها اولا فقال انذروني باسماء العليم قل سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم ان بهم باسماءهم فلما انهم باسماءهم قال اقول لكم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تعدون وما كنتم تفكرون وعبد النار الملائكه تسجدون ادم فسجدوا انا ابني الا بل ساء بها واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم خل امت وزوجك الجنه اكلا منها ردا حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان ونافا فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض ولكم في الارض مستقر و متاع الى حين فتلقى ادم من ربه كلمات فتب دل عليه